قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بغسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغيذ الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن